وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بطير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذاك الصدور آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير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 ماذا الذي قرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون بين أيدهم وبين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 قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يناجونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله حتى جاء فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المطير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق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 قَدْ بَيَّنَنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ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 كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وربوان وما الحياة الدنيا إلا متاع لرو سبقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة للذين آمنوا بالله ورسله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 فقور الذين يبخرون ويأمون الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَد أَرْسَلَ رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِصْطَ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 وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورحمة ورهبان يتلبس دعوها ما كتبناها عليهم إلا بتفا أرضوان الله